تفصيل شويه في ايه في الاستعاذة والبسملة ده لحد ان شاء الله ناخدها في المرحلة اللي بعد كده جميل هناخد لحد في المرحلة اللي ان شاء الله النهارده ده احكام النون الساكنة والتنوين النون الساكنة والتنوين احنا طبعا عارفين ان التنوين تعريف التنوين ايه هو اخره ايه اخر التنوين ايه اخره نون التنوين اخره نون فهو يعني دخل معنا في احكام النون الساكنه فهو طبعا اخر التنوين نون ايه نون ساكنه فهيخش معانا في احكام النون الساكنه ماشي لذلك العلماء يعني او ايوه النون الساكنه يخش معنا في احكام النون الساكنه لذلك علماؤنا ربطوه حطوا الحكم النون الساكنه والتنوين تحت... تحت حكم واحد يعني المراتب تبعت... الاربع احكام بتاعتهم ينطبقوا عليهم ماشي لأن طبعاً نعرفين أن النون التانوين أخرها نون تنطق ولا تكتب ماشي؟ فكدة هتخش معنا أحكام النون الساكنة والتانوين أحكام النون الساكنة والتانوين كما نعرفين أنهم أربع أحكام الإظهار الحلقي والإقلاب والإضغام والإخثاء نولون ثاني إغزائار الحلقي والإقلاب والإضغام والإخثاء ماشي؟ هناخد ان شاء الله الاظهار الحلقي نبدا كده الاظهار الحلقي وحروفه كام حرف 6 حروف 6 والهاء والعين والغين والحاء والخاء ماشي هذه هي حروف الاظهار الحلقي نعرف الاظهار نعرف قصده الاظهار الحلقي بتاع هو اظهار كل حرص من مخرجه بغير غنية في الحرص المظهر جميل هو اظهار كل حرص من مخرجه بغير غنية في الحرص المظهر تاني تعريف تاني هو اظهار كل حرص من مخرجه بغير غنه في الحرف المظهر اه, آه. ايوا كده اخيان همز فهاء في النقص الاظهار وزا ما قلنا الهمزة هنضرب مثال الهمزة في النون الساكنة وكذلك فين في التنوين ماشي هناخد مثال في النون الساكنة وفي التنوين وكما احنا عارفين ان ممكن النون تأتي منفصل عن الهمزة او تأتي في كلمة واحدة يعني ممكن النون تأتي في ف كلمة واحدة وممكن تأتي منفاصرة عنها جمهد قوي! فهناخد مثال النون السكنة في كلمة واحدة او.. وهناخدها في كلمتين او منفصلة عن الحرف اللي هو الحرف الحرف اذرار مثال الهنزة للنون السكنة كلمة ايه معارسة كلمة ايه ين او نا, ين أو نا. هنا لقينا في نون سكنة وجيب بعدها ايه الهمزة فهنا نظهر, ايه نظهر النون معنى نشوف ان, ان انلاقي التعريف بقول ايه هو اظهار كل حرف المخرجة اللي هو النون ماشي بغير غنة في الحرف المظهر مش هنجيب الغنة في الحرف اللي هو المظهر اللي هو النون يعنى ونجيب الحروف الاظهار اللي هي الهمزة الهمزة والهاق والعين والغين والحق والخاء نجبهم من مخرجهم تمام معانا يبقى الهمزه مثالها في النون الساكنه اونا وفي التنوين كلمه معانا كلمه كل امن بالله كل امن بالله نظر النون, نظر النون. ما نجيبش فيها اخفاء ما نقولش ايه كل امن بالله كده غلط لا نقول كل امن بالله ماشي يبقى نظهر النون مع الهمزة وكذلك الهاء نجيب مثال الهاء في النون الساكنة كلمة ايه معانا كلمة من هم من هم جميل جينا لقينا النون الساكنة وجاي بعدها حرف الهاء ماشي نظهر النون نظهرها ما نعملش فائختان نقول ايه من هم. من هم وكذلك في التنوين وكذلك في التنوين معانا مثال ايه جرف نهار جرف نهار لقينا في التنوين وجاي بعده حرف الهاء نعمل ايه نظهر التنوين نظهر النون اللي هي في اخر التنوين ماشي يبقى ايه جرف نهار جرف نهار جميل معنا نيجي للعين مثال العين في النون الساكنه كلمه معانا كلمه ايه من عمل من عمل نظهر النون لما نلاقي النون السكنة جاي بعدها حرف العين نظهر النون على طول يبقى نطبق من عمل من عمل وكذلك قليلا في التنوين لو نعينا تنوين وجاي بعده سواء كان تنوين بالضم او تنوين بالكسر او تنوين بالفاتح ماشي يبقى نوله معنا مثال في التنوين حقيق على حقيق بيق على ماشي نظهر التنوين كده معانا حرف الغين نجيب مثال النون الساكنه في حرف الغين جايبه نون ساكنه وجايب بعدها حرف الغين كلمه من غير ماشي ايه وكذلك ايضا في التنوين بعد جاي بعد احرف الغين نقول قولا غير قولا غير قولا غير نظهر كذلك يعني ايه من قعش بقى من, من لاقي حرف الغين او الغين عليم حكيم عليم حكيم وكذلك برضك حرف الخاء المنخنقة المنخنقة ماشي وفي التنوين يومئذ خاشعة يومئذ خاشعة جميل كده ايه كده اخدنا مثال كده اخدنا الامثلة كلها بتاع ايه اللي هم الاظهار اللي هم الاظهار جميل وعرفنا حروفهم اللي هم الست ماشي ما ننساهمش بقى لان هيقابلنا حروف كتير جدا يعني اكثر الامثلة اللي هي الازهار دي احكام النون الساكنة والتنوين هي يعني, يعني يعتبر نص التجويد كله نص التجويد كله احكام النون الساكنة والتنوين فنركز شوية خدنا الازهار هناخد الاقلاب والاقلاب تعريفه الاقلاب وهو الحكم الثاني من احكام النون الساكنه والتنوين وتعريفه هو قلب النون الساكنه او التنوين ميما قبل الباء مع مراعاه الغنه جميل يبقى نقلب النون الساكنه او التنوين ميما قبل الباء لو لقينا نون ساكنه او تنوين جاي بعدها حرف الباء نعمل ايه نقلب نقلب النون الساكنه والتنوين م مع مراعاة ان احنا نعمل غنه جميل اه شكل ما الاخ هنا كده كتاب لنا من بعد ماشي نقول ايه مع مراعاة الغنه بق من بعد طيب نطبقها ازاي يبقى شكل, يبقى شكل الفم عامل ازاي و بنطبق الحكم دوت اي حد من اخوه يكتب لنا كده ايبقى شكل الفم عامل ازاي معانا كده اخوه لان اهم حاجه مش الدراسه اللي... اه مش اهم اللي هي النظريه احنا عايزين ندرس, آه... <تصفيق> عايزين ندرس آه... آه... طب... عمليا يعني لان اصل دراسه التجويد والقران المشافه زي احنا عارفين لكن آه... آه... احنا بنتعاون ان شاء الله مع ربيع ان شاء الله هيكون شكل طرمه حدش عانف هو طبعا فيها رأيه في علماء بيقولوا ان, إن انت تعمل فرجة بين شثيفك وانت بتنطق الاخفاء اللي هو الغنة بتاع الميم يعني ما تضم الشثيفك اوه في الميم وتعمل فرجة اه فضل اعلان اخ هنا اكدف دينا ضم الشفتين مع مراعاة الفصل بينهما اه فصل فصل بين الشفتين اه نقول هو ده راي من من الاراء يعني ده راي من الاراء ان هو بيقول ان انت تعمل ايه تضم شفتيك ما انت تقلب م مش تقلب النون الساكنه او التنوين م ها ف مش هننطق الميم دي كامله هيقول لك هنعمل فرجه ما بين الشفتين اه لكن هناك راي يعني قول اخر وانا اراه الارجح اه ايوه رايك الاقبال ايوه يعني احنا قلنا ان في راي ان انت تضم الشفتين مع مراعاه الفصل بينهما ماشي والراي الثاني اللي هو بيقول ان انت هتضم الشفتين بس مش ضم كامل هم هيبقوا ضم بس مش ضم كامل لان هيبقى فيه الغنه مش هنضم مش هنتك الشفتين قوي ماشي يعني نقول مثلا في كلمة اللي هاني كتبها من بعد على, على الرأي الأولين بتاع اللي الأخ هاني كتبه كان مما هتقول ان على الرأي الأولين اللي الأخ هاني كتبه هنقول ايه من بعد ما شيء كده مضمش هاني شفايف اول من بعد في فاصل ما بين شفيف لكن لو على الرأي الثاني هنقول من بعد وطبعا بالدنسل للتلاوة يعني لكن الرأي الثاني هو الأرجح وإن شاء الله يعني إيه أرضوا من الإخوة أنهم يسيروا يعني إيه مش الزمن لهم ولكن كما تعلمنا نعلم غيرا ماشي ولكن وهو الراجح يعني وقال به الشيخ أيمن سويد حفظه الله وكتب فيه بحثا يعني وهو الراجع ماشي اكثر معانا انثلة النون الساكنة في الحرف دوت وحروف الاقلاب هي ايه هو حرف واحد اللي هو الباء ماشي مثال النون الساكنة كلمة عشان الكلمة ما, ما يستغربوش كلمة أم من كمان في ماشي كلمة ايه امبوريكا يعني ايه جاي بعد النون بقى اهو ماشي نقول ايه تطبيقها نقول امبوريكا في النار جميل لا لا ما تكتبهاش كده يا اخ ايه ابقى هي ليست تكتب كده وجاي بعد النون لكن هي ده تبقى نطقها هتكتبها قد تبقى نطقها بس النون اه هتبقى نطق زي ما انت كتب كده لكن هي ما بتكتبش كده ماشي النطق التاع هيبقى المين ديت جميل اوى هتكتبى المين بالنين تكتبها ده تبقى ثاء اخثاء هه هيبقى ثاء اخثاء يعني مع مراعاة عدم, عدم الضغط على الشفايف اه هتبقى ايه أمبوريكا مانس أمبوريكا يا موسى ما اعتقدش خلينا في ان شاء الله ايه امبوريكا امبوريكا جميل مع التنوين بقى مثال سميع بطير سميع بطير جميل كده عشان ما نطولش بس في حرف في حكم ال اه نام في النار اذا راح لوحده ماشي يلا خلاص ماشي خلاص ايه عشان من طولش احنا فاكرين دلوقتي نخش على الحكم اللي بعده اللي هو الادغام والادغام طبعا طبعا زي ما احنا قلنا ان حروف النون الساكنه والتنوين اللي يعني يعني كما, كما نعرف ان هو يعني نص التجويذ فطبعا الادغام برضك بياخد منها قدر كبير ماشي تعريف الادغام هو دمج النون الساكنه من تعريفها كلمة هنطغم شيء في شيء هنعمل ايه تعريفها هو دم جنون الساكنة او التنوين بحرف من حروف الاطغام بحيث يصيراني حرفا واحدا مشددة هو حرف الاطغام الحرف اللي هو الحروف اللي احنا هنقولها دلوقتي الحقيقة حروف الاطغام هتكون ايه هتكون مشددة لازم تكون مشددة ماشي يبقى هو دم جنون الساكنة او التنوين بحرف من حروف الادغام بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا فهو حرف ادغام والادغام ينقسم الى قسمين الادغام ينقسم الى قسمين ادغام بغنه وادغام بدون غنه ماشي ادغام بغنه وادغام بدون غنه وحروف الادغام مجموعه في كلمه يرملون مجموعة في كلمة يرملون الاطغام بغنة هيخد منها اربع حروف ماشي والاطغام بدون غنة هيخد حرفين اتنين ماشي يبقى الاطغام غ... بغنة هياخد اربع حروف مجموئين في كلمة ينمو والاطغام بغير غنة هياخد حرفين اتنين اللي هما الليمة والراح ماشي ناخد امثلة على احكام النون الساكنة على, الـ على, الـ على الاضغام بغنة ماشي اللي احنا قلنا الحروف بتاعته اللي هي ينمو اول حرف الياء ناخد مثال للنون الساكنة في كلمة ما يقول, ما يقول عملنا احنا دلوقتي اضغمنا النون الساكنة في الياء بحيث يصيراني حرفا واحدة جميل؟ النون انت ما اسمعناش ان انا ما نطقتش النون ما نطقتش النون دلوقت اضغمناه في دياء اضغام فهنقولي ونرعي طبعا ان الغنى تكون بمقدار حرقته الغنى بمقدار حرقته ماشي ننطق تاني نقوليه مي يقول مي يقول ومثالها للتنوين كلمه وبرق جاي بعدها, كلمة... جاي بعدها حرف ايه الياء وبرق يجعلون وبرق يجعلون ماشي جاي بعد التنوين حرف الياء سليم نيجي للنون حرف النون مثاله في النون الساكنه كلمه اهو بعد ايه ده من يعني النون الساكنه هيجي بعدها حرف النون هو كده كده اصلا هيبقى يتغام من غير من غير اي حكم خالص هيبقى يتغام لوحده كده كلمه ايه من نعمه من نعمه جميل ومثاله في التنوين يوم اذن ناعمه وجوه يوم اذن مثال حرف الميم وإن من شيء وإن من شيء في التنوين عذاب مقيم عذاب مقيم حرف الواو حرف الواو مثاله في النون الساكنة من ولي من ولي ومشاله في التنوين يومئذ واهية يومئذ واهية ونراعي عند نطق الواو ان نضم الشفتين لازم نضم الشفتين جميل تضم الشفتين لازم تضم الشفتين وانت بتنتق الواو وكل مضموم فلن يتم او اي حرف أو اي ضمه اي ضمه او حرف الواو يعني ايه من باب اولى حرف الواو وحروف حرف مضموم واي حرف مضموم, حرف مضموم. ماشي نضم الشفتين ضمه في بيت شعر يقول وكل مضموم فلن يتم الا بضم الشفتين ضمه وكل مضموم فلن يتم الا بضم الشفتين ضمه وفي يعني مم. إلا بضم الشفتين ضم لو انت ما ضمتش الشافتين ضمن يبقى أنت جبت حرف الواو ده ناقص يبقى أنت ما جبتوش كامل معايا نيجي للإضغام للقسم التاني من أخسام الإضغام وهو الإضغام بدون غنة وحروفه اللام والراء مثاله في النون الساكنة كلمة مل لدن نضغم النون في اللام وما نعملش غنة ماشي؟ نضغم النون في اللام وما نعملش غنة جميل؟ فسلام لك. فسلام لك فسلام لك على طول ما نجيبش غنة خالص ما نقابش خالص جميل؟ حرف الرأ مثاله في النون الساكنة كلمة مر ربهم, ربهم, ربهم مع مراعاه عدم تكرار الراء لان الاخطاء الشائعه في الراء انها تتكرر فاحنا الراعي ان احنا ما نكررش الراء ما نقولش ايه انا اقولش ربهم مر ربهم كده غلط ماشي لا ما نكررش الراء وما نجيبش غنه في النون نقول ايه مر ربهم من ربهم نسألوا في التنوين غفور الرحيم غفور الرحيم غفور الرحيم ماشي يا اخوة كده خلصنا ايه حكم الاضغاق نجي للحكم الاخفاء وقبل ما نقش في حكم الاخفاء معانا ملاحظتين اتنين عشان ليش اخي يقول لي <تصفيق> هو اللي هو معانا كلام كده والقواعد اللي انت بتقولها ديت ما تنتبقش عليه لا اقول ملاحظتين قبل ما نقلش في حكم الاخفاء اول ملاحظة اذا وقع حرف الاضغام بعد النون الساكنة في كلمة واحدة فلا يصح الاضغام بل يجب اظهار النون الساكنة وقد وقع ذلك في القرآن باربع كلمات دول خارجين عن القاعده ماشي دول خارجين عن القاعده كلمه ايه اربع كلمات ايه كلمه دنيا مش احنا قلنا دلوقتي النون الساكنه اذا جه بعدها حرف الياء نعمل ايه نعمل ادغام بغنه طب اشمعنى الكلمه ديت لا نقول ان الكلمه ديت خارجه عن القاعده اللي احنا قلناها ديت ماشي نقول ان الكلمه ديت خارجه عن القاعده كلمة دنيا و كلمة قنوان و كلمة بنيان و كلمة صنوان الاربع كلمات دول خارجان عن القاعدة اللي احنا قلناها دلوقت ماشي كلمة اللي نقل إن, اللي ان النون جاي بعدها هياء و بعدها هواو و قلنا ان دول الحروف من اذا جدعد النون الساكن او التنوين حرف الياء و نعمل ايه نعمل اضغام بغنة لا هنا في الأربع كلمات دولت خرجنا عن القاعدة فهنظهر النون نقول ايه دنيا قنوان بنيان صنوان ماشي الملاحظة الثانية في موضعين من القرآن الكريم تظهر النون الساكنة عند الواو ولا تضغم بها وهما ايه كلمة ياسين ياسين اخيرها النون اهيت والتانية نون لو انت هتوصل هتلاقي جاي بعد ياسين حرف الواو وكلمة نون جاي بعدها ايه؟ حرف الواو دولت دولت اما تيجي توصل تظهر النون ما تبغمهاش ماشي يا سين والقرآن الحكيم جميل وعندنا كلمة نون نقول ايه نون والقلم وما يسطون معايا يبقى دول هما الملاحظتين عشان ما حدش يقول لي دول خارجين على القاعد نحن نقول في الملاحظات ماشي فشر الحكم الرابع وهو الإخفاء تعريف الإخفاء هو حالة بين الإظهار والإضغام من غير تجديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول ويسمى إخفاء الحقيقي ماشي؟ هو حالة بين الإظهار والإضغاء من غير تجديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول ويسمى إخفاء ويسمى اخفاء حقيقي معايا نعرف حروف الاخفاء هي ايه احنا قلنا في اول الكلام حروف الازهار كام خارف معايا يلا على التكتس بكده ان شاء الله قلنا حروف الازهار كام خارف ها تتبك من ده دلوقت مش عايزين ده أيوة. حروف الاظهار ستة حروف ممكن تقولهم لنا كده يا... يا أبا حفص ماشي ستة حروف أبا حفص اكتبهم كده يلا آه زي ما الأخ هنا كتبهم لك كده يا أبا حفص يعني عايزينك بسرعه شاء الله اللهم تعالى همز فاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء جميل الهمزه والهاء والعين والحاء والغين والخاء دول السته حروف بتاع الاظهار والفهم الثاني قلنا الاقلاب وحرفه ايه حرف الاقلاب الوحيد <تصفيق> الباء حرف الإقلاب الوحيد وهو الباء ماشي وقلنا بعد كده الحكم الثالث وهو الـ الـ الإضغام الإضغام وقلنا حروف الإضغام كم حرف يرملون نقسمهم كده القسمين بتوع الإضغام اللي هم إضغام بغنة وإضغام بغنة أيوة ينمو اه ينمو ده إضغام أيضا ينمو ده إطغام بغنة واللم والراء اللي هو أورل إطغام بغير غن جميل؟ أورل إطغام بغير غن بقية الحروف معنا بقية الحروف حروف الإخفاء هتكون حروف الإخفاء ماشي اللي هم مجموعين مجموعين في في اوائل كلمات البيت اللي انا اقوله دوات ماشي صف ذا كم جاد شخص قد ثنى زد في طقى ضع ظالما دم طيبة اقوله تاني صف ذا كم جاد شخص قد ثنى زد في طقى زد في طقى ضع ظالما دم طيبة ماشي دم طيبا ضالما جميل ايوه هو ده اول كل حرف من هذه الكلمات هو ده حرف من حروف الاختاء نضرب امثلة بقى ناخد كل حرف ونضرب عليه مساء ماشي ناخد مثلا وليكن حرف التاء ماشي مثاله في النون الساكنة كلمة ايه كلمة منتهون نقطعها ازاي نقول ايه منتهون وعشان نرايح الاخوة ازاي نطبق ازاي نطبق الاختاء ان احنا نقف على الحرف اللي جاي بعد النون على طول نقف على مخرجه ماشي نشوف حرف التاء ونقف على المخرج بتاعها مع الغنة طبعا ماشي؟ مع الغن فبكده احنا نكون طبقنا الاخفاء بيعني ايه بيه جيد طبقنا الاخفاء جيد جدا لان احنا هيقفلنا بعد كده ان في الحروف من حروف الاخفاء ديت هتكون مفخمة وفي حروف هتكون مركقة فلعشان لما احنا نجي نقف على الحرف اللي بعد اللي النون او التنوين يبقى احنا كده يجبنا الإخفاء كما يجب جميل يبقى احنا كده يجبنا الإخفاء كما يجب ف... فنقف على المخرج حرف اللي جاي بعد النون أو, الت... أو التنوين نستكن أو التنوين نقف عليه آه. ماشي نجي نقف على مثل في كلمة منتهون دى تنقف على مخرج التق نتبق مع بعض أحد كده نقول كلمة ايه منهن تعمل الإخفاء ويكون ويكون ثمك على مخرج التاء جاهز على طول على مخرج التاء تخلص من الاختاء اللي هو بمجبار حرقتين تخش على مخرج التاء على طول ماشي. نقول تاني حاول تطبق وانت قاعد معايا كده حاول تطبق نقول ايه كلمة من تهون من تهون في التنوين كلمة جَنَّاتٍ تَجْرِي جَنَّاتٍ تَجْرِي هه بخش على حرف التاء امم <تصفيق> حاول صوت يعني احاول اشوف مخرج التاء فين أه. عشان تعرف مخرج الحرف تعمل ايه عشان تعرف مخرج الحرف تعمل ايه ها تخط قبله همزة اه بنخفي التاق بنخفي التاق بنخفي النون في قلب التاق يا اخي. ماشي زي معنا قولنا بس مش في قلب التاق ان هو هيكون اضغام لا احنا قولنا هو حالة بين تعريفه هو حالة بين الاذهار والاضغام اه فعشان نجيب الاخفاء يعنى كما يجب اه هعيد الله كما يجب نعمل نقف على مخرج الحرف اللي جاي بعد النون نقف على بعد النون ها هعيد لك المثال تاني حرف التاء مثاله في النون الساكنه كلمه منتهون منتهون اه جاي النون الساكنه نعمل في التاء اخفاء, في النون اخفاء ماشي مثالو في التنوين ها جنات تجري هتلاقي في فمك هتلاقي في, في, في كده وانت بتنطق المثال دوت مع التاء هتلاقي فيك تسمى كده سمك بيرتسم منتهون ماشي منتهون هتلاقي فيك تسمى كده خفيفه سنه خسه كده وانا بتنط اهو اه, آه. هتلاقي هتلاقي هتقول ايه هتلاقيها مظهرى هتلاقى اظهرتها جميل اه هتقول من, من, من كده هتقول ايه من منتهون اه كده يبقى انت غلطت لكن لو اخفاء هتقول ايه منتهون اه وصلت الحمد لله ايه الحرف الثاني المثال الثاني مع حرف التاء نقول ايه مع ال مع النون الساكنه كلمه من ثمار من ثمار ماشي من ثمار معايا ايه مثال تاني جميعا ثم جميعا ثم ده مثال حرف الجيم كلمه ان جيناكم مع مراعاه ان احنا نعمل اخفاء دوت بمقدار حركتين ماشي. ما نكرودش الحركة ونجب حركة ونصف او حركة وكده ها. ونتغنى يعني في كل الحروف عندك في الغنى والاخفاء لازم نجيب الغنى بمجدار حركتين قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا ما لم يتغنى بالقرآن آه. ليس منا ما لم يتغنى بالقرآن جميل؟ فنقرأ كده بتريف وبتأني وإن شاء الله نجيب الأحكام نقطع الأحكام حقها مثال الجيم في التنوين كلمة فصبر جميل فصبر جميل معايشي الدال حرف الدال معانا كلمة آ خدنا مثال مثالين للقماش الاقوى عايز تكتب اي مثال تكتبه على ان شاء الله ما ننزل الدال كلمه ام دادا, دادا ماشي ومعانا في التنوين كلمه قنوان دانيه قِنْوَانٌ دَانِيَةَ ماشي حرف الذال معانا مثال النون الساكنه كلمه مُنذِر مُنذِر ماشي انما انت مُنذِر ولكل قوم هاد ماشي ان معانا كلمة ايه منذر منذر منذر جميل ومعانا في التنوين معانا ااا معانا مثال الزال في التنوين اه مثال كده يا إخوة للذال اه مثال مثال للذال في مع التنوين مثال كده يا إخوة معنا منذل لازم جرير لازغ خير من أخونا مثال للذال كلمة منذل لا كده احنا عايزين في التنوين عايزينه في التنوين احنا جدنا في معنون السكنة كلمة ايه منذر منذر ماشي عايزين في التنوين معانا كلمة وكيلا ذرية مش عارف المثال ده غير صحيح اعتقد انه غير صحيح فلاش معلين معلين ان شاء الله اي حرف الزال جاي بعد جاي التنوين جاي بعد حرف الزال نخفيه ان شاء الله ماشي ازاي حرف ازاي في كلمة نومستكنة فإن زلالتم فإن زلالتم معيه؟ ومعنا اه كلمة يومئذ زرقا يومئذ زرقا ماشي ده مثال التنوية عندنا حرف الثين في النون الساكنة ان شاء الله نمر سريعا حتى لا <تصفيق> <تصفيق> حتى لا يمر الوقت شريعا ان شاء الله يمر على, على الاخرف كلها بسرعة كده حرف الثين كلمة اننا ساكنة كلمة ايه الانسان الانسان والتنوين قولا سديدا قولا سديدا حرف الشين كلمة المنشئون المنشئون والتنوين جبارا شقية جبارا شقية حرف الصاد جينا ايه قلنا حرف الصاد حرف الصاد زي ما احنا قلنا حرف مستعلق حرف ايه مستعلق فلازم نراعي فيه نراعي في الاخفاء ان احنا ايه نفخم الاخفاء ماشي او ونفخم الغنه نفخم الغن ااا وفخ بالغنه في بيت شعر يقول وفخ بالغنه انت لها حروف الاستعلاء الى سواها حروف الاستعلاء الى سواها وفخم الغنه انت لها حروف الاستعلاء لا اي حرف من حرف الاستعلاء جاي بعد الغنة جاي بعدها حرف من حرف الاستعلاء لازم تفخم ماشي دي مرحوظة تلمة معانا حرف الصاد ابنوسا كينا جاي بعدها حرف الصاد نعمى دي نكفيه مثال يانصركم يانصركم ماشي. ريحا صرصرا ريحا صرصرا عاتية جميل ريحا صرصرا عاتية <تصفيق> وكلمة وكلمة زي ما الخنوالي كتب من صلصال. ماشي كده الصال بنيجي للضاب بردك حرف مستعل لازم نفخم الغن مضل مضل ومعانا في التنوين قوما قوما ضالين ماشي لازم نفخم الغن معانا الطاق حرف الطاق بردك مستعل نقول ايه انطلقوا انطلقوا معايا في التنوين حلالا طيبة حلالا طيبة معنا حرف الزاء وبرده اقضى من خروف الاستعلاق فلازم نفخ من الغن كلمة ايه معانا كلمة من ظهير, ظهير ومعانا في التنوين ظلا ضل ظلا ضل ظليلا ظلا ضل ظليلا معانا حرف الفاء ماشي في كلمة ينفقون ينفقون جميل معنا التنوين كلمة عم ينسهم عم ينسهم معنا القاف في كلمة والقف بردك من حروف الاستعلاق فلازم نراعي والقف طبعا زي ما احنا عارفين انها بتخرج من اقصى اللسان او من اقصى, أقصى اللسان من اقصى اللسان بتخرج من اقصى اللسان من دول خالص فلازم نرجع بالاخفاء نرجع بورا ونصخم الاخفاء نقول نقول ايه في كلمة ايه من قابل من قابل معايه من قابل نجيب القاف من ورا من ورا من جوة من اقصى اللسان عاية اخوة من قابل ومعانا في التنوين عذاب قريب عذاب قريب عذاب قريب, عذاب قريب. ده مسار القاف نيجي في الكاف وبرضك الكاف والقاف متقاربين في المخارج فلازم نراعي ان احنا نفرق ما بينهم قلنا القاف بتيجي بالاقصى اللسان وبعدها على طول في في المرحله بعدها على في اللسان الكاف فهم قريبين في المخرج فلازم نراعي ان احنا نفرق بينهم ماشي نيجي للكاف في مثال نون الساكنة فانكحوا فانكحوا فانكحوا ما طاب لكم من النساء ماشي فانكحوا نجي لمثال التنوين معا معنا مثال التنوين علوا كبيرا علوًا كبيرًا ماشي يا أخوة تابعنا حروف الإخفاء لهم 15 حرف معنا 15 حرف من حروف من حروف الإخفاء ماشي مراجعه سريعه اللي كده لان ان الله هنتوقف هنا كده طيب قبل ما نتوقف ناخد ملاحظتين برضه زي ما احنا خدنا في زي ما احنا خدنا في الاضغاب كده عليه ملاحظات هنا برضه في ملاحظتين امم شفت يعني الملاحظتين عند اجراء او الملاحظه عند اجراء عمليه الاخفاء نحاول ان نخرج الاختاء من مخرج الحرف الذي يالبنون الساكنة او التنوين زي ما احنا ومعرفة مخرج الحرف تكون بوضع الهمزة قبل هذا الحرف وتسكين الحرف ماشي؟ مثال مثلا عشان نعرف عشان نعرف مخرج, مخرج السطاب مثلا او مخرج الطاق ماشي؟ نعمل ايه نحط قبل الحرف همزه ونسكن الحرف مثلا اي اي حرف من اللي احنا قلناهم مثال الضاد مثلا الضاد نسكن الحرف ان احط قبلها همزه ونسكن الحرف نعمل ايه نقول ايه ا ض ا ض ماشي وطبعا الضاد ما بتقلقش الضاد ما اسمهاش من حروف القلقله نقول ايه ايه من صفات الضاد الاستطاله فلازم نعمل ايه نقول ايه عشان نعرف مخرج الضاد أب... أب... أب... أب... ماشي معايا فدي الملاحظه الاولى الملاحظه الثانيه ياخذ الاخفاء صفه الحرف الذي يلي النون الساكنه الصفه ايه الصفه اللي احنا قلناها ايه يعني مثلا شكل تفخين او ترقيق ولا احنا الكلام ده زي ما احنا قلنا الاخفاء صفه الحرف الذي يلي النون الساكنه او التنوين يعني هذا ان الاخفاء يكون مفخما اذا كان الحرف الذي يلي النون الساكنه او التنوين مفخما مثال كلمه زي ما احنا قلنا طيبات اه تفخيم لما نقولش ايه من طيبات لا نفخم الإخفاء جميل اللي هو الغنة بتاع الإخفاء يعني من طيبات من طيبات وإذا كان الحرف الذي يلي النون السكنة أو التنوين مرققا فعندئذ يكون الإخفاء مرققا مثاله مثاله من ذا الذي من ذا الذي ها ما قلت ايه؟ الذي كده هتقلب معنا الذال دي لو احنا فخمنا الغن هتقلب معانا الذال الى ضاء ماشي؟ فهم دي الملاحظتين وان شاء الله المره القادمه ان شاء الله ناخد احكام الميم الساكنه ماشي؟ اا في اي اسئله يا اخو؟ اي سئلة في اللي احنا قلناها دوت اه والقلقلة ان شاء الله تبقى معال خلينا بس في الاحكام ديت ان شاء الله وانطبقها على تسميع المرة الجاي احنا بس مش هنطول في مش هنقطر في الاحكام يعني اخدنا دول سريعا كده مش هنقطر اه <تصفيق> علشان هنطبق اللي احنا خدنا دوت في تسميع المرة القادمة ان شاء الله انشاء ان شاء الله الربع ان الله هنقراه دلوقتي وحضراتكم تستنعم ماشي الله يكرمك شيخنا علي الله يكرم اا اوت الله المرة القادمه اللي احنا هنركز عليه بس في في التسميع هنركز على الاحكام اللي احنا خدناها دي ماشي اا مشان نسال في احكام ثانيه يعني وهنسال في اللي احنا خدناها طبعا واحنا بنسمع يعني مش احشيك وفيه مذاكر او متابعة <تصفيق> ايو ان شاء الله اخونا بخفص ان شاء الله انا اقلقوا تماما عشان آه... التردد بتاع الغرفة مش جامل عندك دموع التوبة مش عارف يعني ايه التردد يعني يعني ايه التردد الاول طيب خارج. الحمد لله <تصفيق> خلاص ان شاء الله نقرأ الربع الاول نقرأ الاول صورة الفتاحة نقرأ الاول صورة الفتاحة وبعدين نقرأ الربع الاول من صورة البقرة بإذن الله هو ده اللي هيكون عليه التسميع المرة القادمة بإذن الله تعالى اللي هو ممكن يكون يا اخوه ان شاء الله ممكن يكون الخميس كويس الخميس يعني يبقى يوم للتصحيح لتصحيح ويوم للتسميع ده الأخ حفظ أعتقد أنه وضعه هو التردد بتاع الورفة ده <تصفيق> الله المستعان ماشي بس بيتزعل اتزعل <تزعل> أي قناة ده مش عارف أنا والله الله المستعان خلاص إن شاء الله إن شاء الله يكون المعادل التف... الخميس ولا نخليه في يوم تاني آه. خلاص ان الدكتور محمد ان شاء الله يبقى موجود ان نرتب معايا معادل الخميس دي بس ان شاء الله يعني الاخوة اللي موجودة النهاردة تحفظ روبا يكون جاهزة الخميس ان شاء الله عشان اذا كنا موجودين الخميس واذا قدر الله لنا اللقاء, اللقاء فان شاء الله اه فان شاء الله نبقى جاهزين يعني الخميس باسم الله تعالى ماشي من طب اتفضل اخونا انساين صوت سؤال